ننتقل لحديث صفوان بن عسال وكانت آخر مسألة معنا بالأمس هي مسألة ماذا ها إشكالات انتهينا منها طيب طيب انتهينا من هذه المسألة طيب نقول فرع لا توقيت لا توقيت في الضرورة أو عند الضرورة يعني لا توقيت عند الضرورة يعني من كان في ضرورة كبرد شديد ملج أو نحو ذلك فلاه أن يمسح بغير اعتبار بماذا بمدة أو بوقت قلت لا توقيت عند الضرورة وهذا مذهب حنفي واختاره بعض الحنابلة كما نص عليه في الانصاف. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا فعلا يا طلبة العلم مما أعطى هذا القول ماذا قوة ابن تيمية طلام أدل بدلوه في مسألة في موضوع فإنه يعطي الموضوع ماذا قوة فهذا عند الدرورة طيب إذا عرفنا من قال بهذا القول قلت وقد حد الدرورة او مثلوا للضرورة بالبرد الشديد الذي تذهب به قدمه او يغلب على الظن التضرر به خل بالك من قوله يغلب على الظن لان الاحكام الشرعية تبنى على ماذا على غلبة الظن وهذه مسألة ستأتي معنا اليوم ونحن نتكلم عن عمرو بن العاص في حصة أولئك أبائي فسوف نتكلم عن عمرو بن العاص من جهتين عمرو الفقيه وعمر مظلوما فلوف نتكلم عن عمرو الفقيه لأن عمرو الفقيه في بعض الوقائع كوقعة التيمم الشهيرة فإنه بنى الحكم على ماذا؟ على غلبة الظن أنه لو اغتسل ماذا سيحصل له؟ سيهلك أو سيتضرر أو يموت، فانت لك أن تبني الحكم على غلبة ماذا؟ على غلبة الظن مثال، لو أنت سمعت التواشيح في الراديو، عرفنا التواشيح. طبعا يبقى معنى هذا إن الفجر لم إيه؟ لم يؤذن له بعد، فلك أنك إيه؟ تأكل، لأن غلبة الظن هنا ماذا؟ أن الفجر لم إيه؟ لم يطلع. فإذا بدا لك بعد ذلك أن هذه التوسيح بعد ماذا؟ بعد ما خرج الأذان. يبقى أنت هنا تتم صومك. لأنك بنيت على ماذا؟ زي ما سيدنا عقوب بنى المسألة على غلبة اللي الزن اللي هي القرائن لما نظر إلى القميص وقال لا بل سوّلت لكم أنفسكم إيه أمر فصفر جميل. فالأحكام الشرعية تم بني على غلبة اللي على غلبة الزن. وسأذكر فتوى طريفة للشيخ للبان جاءه شاب فقال يا شيخ هل لي أنا ضع مالي عند يهودي قال اسم طبعا بعض الناس قد يتعجل ويقول يجوز النبي ترك درعه مرهونة عند يهودي يبقى يجوز ترك المال عند اليهودي قياسا لا هنا موضع مفارقة اليهودي الآن أهل, إيه؟ أهل ربا صحيح اليهود الآن أهل ربع وتجار شر وإيه؟ وفساد فكيف تعطيه مالك فغالب الظن لو أخذ مالك ماذا سيفعل به فلذا الشيخ الألباني قال للسائل هذا اليهودي إن أخذ مالك يضع في بنوك قال له يا شيخ ربما قال له أفسدت علينا الإجابة قال له طيب لو أخذ اليهودي مالك هل يدقر فيه قال ربما قال له أفسدت علينا الإجابة قال نقول يدقر فيه إذا كان يدقر فيه هل يدقر فيه تجارة محرمة أم تجارة مشروعة فقال له ربما شيخ ربما هذه وربما تلك فقال الشيخ إيش حسن الظن بهذا اليهود الخبيس لأنه بنى حكم على غلبة الظن باليهود في هذا الزمان أنه يعمله ها أن يأخذ مالك يستخدمه في ماذا في شر وإيه وفساد، فإذا أحكام شرعية مبنية على غلبة الظن، فإذا كان هناك برد يغلب على الظن أنك إذا خلعت الخف تتضرر قدمك، فعندئذ ينبني حكم شرعي على ماذا على هذه الغلبة غلبة الإيه الظن هذا مثال مثلوا به للضرورة الإيه الشديدة. طب أين أدلة القوم على مشروعية المسح بغير توقيت قلت واستدل لمشروعية المسح بغير توقيت في الضرورة بالأدلة الآتية الدليل أول أصر عقبة بن عامر السابق وفيه معنى الضرورة بقرينة طفل الضرورة هنا في أسر عقبة تعرفون أسر عقبة الأول لما جاء من الشام وكان قد مسح أسبوعا كاملا من غير توقيت إذ كان يلبس خفين مجرمقاني مجرمقين يعني كان يلبس خفين وعليهما ماذا جرموقان والجرموق هو ماذا خف فوق فوق الخف يبنى قول وفيه معنى الضرورة من لبس عقبة ابن عامر الجرموق فوق الخف والجرموق إنما يلبس للحفظ من البرد يقوي هذا أن بلاد الشام بلاد ها بلاد باردة فعلا يعني في بعض البلاد في الشام ممكن درجة الحرارة تنزل إلى كم إلى الصفر يعني أنا أذكر ليلة مضيتها في العقبة في الأردن ما أذكر أني يعني رأيت بردا كهذا البرد فعلا وكان بردا شديدا جدا فبعض بلاد الشام فعلا فيها برد وبرد شديد جدا خاصة يعني شمالها فالمهم إن هذه قرينة أخرى قلت القرينة الثالثة سؤال عمر له متى عهدك بخفك إبا كأن عمر رأى أمرا عارضا استدعى أن يسأل عن عن الخف لأني لا أسألك في الأمور ماذا أمور الطبيعية أو الامور العادية يبقى عمر لماذا سأله إذن عمر أبصر أمرا ماذا أمرا عارضا أمرا ليس طبيعيا أمرا خارجا عن العادة واضح وفيه أن عقبة مسح أسبوعا من غير توقيت ومن قول عمر له أصب وعمر ملهم محدث فكيف إذا وافق عقب على ما فعله يعني إذا المسألة مش بيش عمر بس ده عقب كمان إيه فعله وما كان عقب ليفعل إلا أن الأمر مستقر في من في الصحابة والذي يظهر أن عقبا لم يكن وحده لأن عقبا قيم من الشام وحده ولا قيم قيم قافله هو كمان يبقى هذه وجوه تقوين للوقعة هنا فيها شيء من الإيه من الإقرار من ماذا من الإقرار وإن كانت وقعت خصوص من جهة ثانية ووقعت خصوص بمعنى ماذا في حق من أصابه إيه برد شيء يبا هذا أول دليل دليل الثاني القياس على الجبيرة ده قياس رائع وإن كنت أنا شخصيا أقول إن المسح على الجبيرة فيه نظر لكن هذا القياس قياس جيد بالقياس على الجبيرة فلما كان لا يستطيع خلع الخفين للبرد الشديد كان الخفان بمنزلة ماذا؟ ها بمنزلة الجبيرة التي لا يستطيع ماذا؟ نزعها مش العبرة بالسمك العبرة بمشقة النزع هل هنا يستطيع أن ينزع الجبيره؟ طيب هل يستطيع أن ينزع الخف؟ لا واضح وثانيا الجبيره ليه وضعها على يديه؟ طبا ودواء وحفظا للبدن وكذلك وجود الخف هنا أصبح فيه معنى الحفظ للايه؟ قلت وهذا قياس قوي بجامع العلة وهو أن الخفة ها هنا صار ماذا صار جبيرة في حفظ البدن من الضياع وفي مشقة النزع لأنه ما يستطيع أن ينزع ماذا الجبيرة يبقى إذن هذا قياس قوي وهو قياس رائع وهو بالمناسبة قياس حنفي والاحناف عندهم أقيسة تستطيع أن تقول إنها في غاية, في غاية القوة فعلا لأن الأحناف كانوا من المذاهب التي عندها توسع في القياس وعندها اعتماد على الرأي شديدا الدليل السالس وهذا قياس من عندي أنا با قياس على التيمم قلت فلما سقط بالبرد غسل البدن لما سقط بالبرد الشديد غسل البدن منعا للاذى والتضرر وهو غسل يجب من الجنابه وهو غسل يجب من الجنابه زي كما في وقعة من عمر بن الايه عمر بن العاص قلت كان ذلك دليلا على إسقاط المسح على الخفين بجامع دفع المشقة والأزى والضرر عن النفس يعني أنت إذا أسقطت غسل البدن كله من الجناب وهو واجب وإن كنتم جنبا إيه واضطهروا فاضطهروا واستعودت عنه بماذا بمسح اليدين والإيه والوجه وما العلة دفع إيه أزا والضرب فهذه العلة أيضاً متحققة في مسألة إيه نزع الخف حل البرد الشديد يا يخونا المسألة معتبرة أنتم ما تتصوروها فعلا في بعض البلاد الباردة السلوك تكون والبرد يكون شديدا اي انسان ممكن هيظهر شيء من بدنه فعلا ممكن يتجمد ولذلك ترون الحياة في بعض البلاد الاوروبية تتعطل تماما في ماذا في بعض اشهر السنة خاصة شهر شهر البرد الذي هو اول شهور العام هذا معروف في بلاد اوروبا وترى الانسان هناك ما يستطيع ان يظهر شيء من بدنه يعني مجرد لو خلعه لو خلع عن يديه القفاز ممكن أصابعه ماذا تتجمد من شدة البرد نعم إسقاط التوقيت أنا قلت إسقاط المسح عذرا التوقيت طيب نقول الدليل الرابع وهو دليل أصولي قالوا أما النهي عن الزيادة، أما النهي عن الزيادة على التوقيت. إحنا عندنا قال ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إيه؟ طيب من أين فهمنا أنه لا تجوز الزيادة بعد ثلاثة أيام؟ هل وقال ولا تجوز الزيادة؟ ها من دلالة اللي المفهوم؟ وإحنا عندنا قاعدة أصولية بتقول المفهوم لا لعموم له المفهوم لعموم إيه له لإن دفهمك إني لا تجوز الزيادة لكن هذا الفهم لا يأخذ الليه لا يأخذ دلالة العموم أما النهي عن الزيادة عن التوقيت فقد جاء بطريق المفهوم والمفهوم لا لعموم له عند الأصوليين قلت خامسا ولما كانت الضرورة تبيح محذورة وهي المحرم كانت الضرورة تسقط ماذا تسقط الواجب كذلك يعني أنا عند الضرورة بتبيح ماذا المحرم يبقى كذلك الضرورة تسقط ليه تسقط الواجب كواجب التوقيت هذه خمسة أدلة قلت سأسمع لكم, سأسمع لكم وهذا المذهب قوي معتبر والأحوط مذهب الجمهور والأحوط مذهب الجمهور شوف يعني من اعتبر بهذا المذهب لا تنكر عليه ومن أخذ به لا تنكر عليه لكن الأحوط هو مذهب من الجمهور وهو وجوب ماذا وجوب التوقيت وخلع الخف عندماذا عند أو استغفر الله أو بطلان المسح عند خروج الوقت ووجوب الغسل بعد ذلك نعم يا محمد معقولة المعنى أيوه. نعم هذا جيد هذا جيد وهذا من النظر والاجتهاد هو ليه التوقيت في الشرع نعم هي عبادة لكن لا شك ان التوقيت معقولة المعنى لإن أكيد بعد سلاسة أيام إن لم تغسل في السفر هتكون هناك مدرة الحق بالإه تلحق بالبدن وبعد يوم وليلة فن في الحظا لإن لم يسم هذه المواقيت إلا لأنها إيه معقولة ولها معنى ما هو المعنى محمد قال المعنى هو حفظ البدن وهذا معنى معتبر لأن الشريعة جاءت بكليات خمس من هذه كليات حفظ ماذا؟ حفظ البدن فقال وكذلك إذا كان التوقيت معقول المعنى لحفظ البدن فيكون ترك التوقيت معقول لحفظ ماذا؟ لحفظ البدن لأنك بتترك التوقيت في البرد الشديد ليه؟ لحفظ البدن وهذا كلام جيد قول يا محمد العدد يفيد الحصر فعلا لكن انت بتتكلم عن حالة عارضة نادرة وهل الحالة العارضة النادرة تدخل تحت الايه؟ تحت العموم تمام قلت ويقوي هذا المذهب هو خروج الحالة الخاصة العارضة النادرة من تحت العموم والاعتبار والاعتبار بكليات الشريعة والاعتبار بكليات الشريعة الخمس من حفظ البدن من حفظ البدن ويمكن القول ويمكن القول بأن التوقيت بأن التوقيت له معنى في ذلك. طيب هذه المسألة فيها مشكلة طلبة العلم طيب من يقول بقول ابن تيمية منكم اثنان فقط هل تقولون بقول الجمهور من باب الاحتياط والورع أم تقولون بقول الجمهور لأن الدليل أنصر وأقوى فظل ها طيب هل هناك تعارض بين قول ابن تيمية والحديث؟ فك لنا هذا الإشكال يا محمد. آه، هل في تعارض؟ ليه؟ ما في معارضة. ليه؟ لأن الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هو على عمومه في الحالة الأصيلة الطبيعية، لكن حالة الضرورة مقدرة في الشرع ولها أحكامها ليه؟ أحكامها الخاصة. مش إحنا بقول الضرورة لها إيه؟ لها أحكام إيه معنى هذه المقالة التي تستمعوا للضرورة لها إيه أحكام؟ يعني الضرورة لها أحكامها ليه؟ الخاصة. مش كده؟ فما أرَتَ تعارضا بين قول الشيخ السمت مية وبين الحريص؟ لأن كلام شيخ السامة تيمية منصرف إلى حالة عارضة نادرة زي مثلا أدرب لك مثالا قويا وكمها الرضاع الذي يحرم لابد أن يكون فين هو يجي قل يا رجل في سنتين في الرضاع في الفطان مش لا يحرم من الرضاع إلا ما شد له عظم أنبة اللحم إلا ما فتق الأمعاء تمام إنما الرضاعة من المجاعة طب ما هذه أحاديث تنص على أنه لا رضاعة بعد ماذا؟ بعد فطام وأي رضاع بعد فطام لا يعتبر به في التحريم؟ مش كده؟ يعني لو أن امرأة أخذت ابن أختها الذي بلغ خمس سنوات فأرضاعته من سديها هل يصير ابنا لها بهذا الرضاع؟ فيحرم على بناتها؟ جواب لا طب ماذا تقول في وقعة سالم مولى أبي حزيفا ما طب ما دي موقف خاص ما هو البرد هنا البرد الشديد هذا هل تراه حالة عامة ليست حالة عامة لأن السنة لا تمر كلها ماذا لا تكون كلها بردا صحيح وثانيا إن هذا البرد في حق من في حق كل المسلمين ولا في حق بعض الناس هذا هذا استدراك رائع بيقول لماذا أصلا يمسح على الخفين في حالة البرد الشديد بدون توقيت وهذا لا دليل عليه لا معلش هذا عليه دليل والأول أن يتيمم والتيمم يوجد عليه دليل من حديث عمر بن العاص إشكال قوي ولا لا ها لا ما هو قوي ليه؟ <تصفيق> أولا الكلام أعجبني فعلا طب هنا قولهم إن المسح بدون توقيت لا دليل عليه لا لماذا تترك قول من قول عمر وفعل عقب بن عامر دول صحابة أخوان والكلام فيه معنى الدليل ثانيا لماذا تترك هذه الأقيسة القوية التي ذكرناها قال القياس على من على الجبيرة والقياس على تيمم والقياس أصل في الشرع ولا سالسا لماذا تترك كليات الشريعة وأصول الديه وأصول الأحكام الشرعية من الضرورة المبيحة لليه للمحزورة من الضرورة لها أحكام من حفظ البدن من أن العبادات معقولة المعنى بفي دليل ثانيا لماذا لا نلجأ إلى التمم ونترك ماذا هذا كله، لإن الأول الوضوء من ليه؟ من التيمم، لأن إذا توضعت ومسحت على الخفين، بغير توقيت، هذا أول من أن أترك أعضاء الوضوء كلها، ثم ماذا؟ ثم لا، ثم ماذا؟ ثم لا أتوضأ، بدليل إن عمرو بن العاص متى تيمم عمرو؟ إن عمرا في الرواية تقول توضأ. وغسل مغابنه ثم ماذا تيمم فعمر لم يسقط الوضوء متى كان مستطيعا وإنما أسقط ماذا ما لا يستطيع اللي هو ماذا الغسل والقاعدة الشرعية تقول المعسور لا يفقد الميسور يعني ايه الكلام المعسور لا يفقد الميسور هبنوا واحد عنده جاءه ولد رزق بولد وما استطيع أن ينحر شاتين لكن عنده شاه نقول له خلاص طالما أن ما تستطيع أن تأتي بشاتين يبقى سقط عنك سقطت عنك العقيقة ولا نقول له المعصور لا يفقد له ويزبح هذه له وذلك ثبت عن بعض السلف أنه لم يزبح الشياء أصلا لما عاد موجود الشياء فزبح ماذا جزورا وهو من أنس بن مالك واضح فإذا سأجيب الآن عن هذه الورقة قلت فإن اعترض معترض يقول فلماذا لا يتيمم فلماذا لا يتيمم لاعضاء كلها كما في حديث عمر بن العاص لوجود دليل أفلا يكون ذلك أولى أفلا يكون ذلك أولى من ترك توقيت المسح وهو بلا دليل وهو بلا دليل قلت جوابا أما القول بأن بأن ترك توقيت المسح للضرورة بلا دليل فلا فلا لما سبق ذكره من الأدلة وهي خمسة أدلة يشد بعضها بعضا وتنصرها أصول الشريعة العامة، وتنصرها أصول الشريعة العامة. ثانياً، أما التيمم حال القدرة على الوضوء فلا يشرع، فلا يشرع. وفقه عمرو بن العاص. وفقه عمر بن العاص الذي أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع عليه خاتمه حج من أنه توضأ وغسل مغابنه ثم تيمم والقاعدة والقاعدة أن المعسور لا يفقد الميسور، والقاعدة أن المعسور لا يفقد الميسور، وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم، وذلك أولى من جهة أخرى، وهذا ثالثا. من أن عبادة الوضوء أكمل من عبادة ماذا؟ التيمم فوضوء فوضوء بمسح على الخفين محتمل أولى من أولى من تيمم مشكوك فيه ماذا مش كده ماذا كده ولا لا؟ يبقى هذه الأجوبة. ننتقل الآن المسألة الثانية. ها يا محمد أكسرنا في هذه المسألة ونريد أن ننتقل للثانية هو إيه هو؟ نعم. طيب. هنا يقول قائل حديث عوف بن مالك كان في تبوك وجزيرة العرب معروفة جوها برودتها كانت بليل هل كنت أنت معهم في تبوك بحيث أنك علمت أنهم كانوا في أجواء باردة وشاتية ها والأمر ليس كذلك يعني تبوك ليست باردة كما تظن بحيث أن هذا يسخط التوقيت وسانيا لو ظن قلنا بأنها باردة إن البرد لم يبلغ بهم مبلغ ماذا مبلغ الضرورة إنما يخونا خل بالكم المسألة منتهية عند كلمة واحدة مسألتنا هذه مسألة عامة والمسألة ضرورة خلاص انتهت لو جعلتها مسألة ضرورة مسألة جعلتها فين جعلتها خاصة على حال خاص. بذلك قلت لك أنا في المسألة مذهب ابن تيمية ماذا قوي ألا إن مذهب الجمهور ايه احوط يعني شفأنا شخصيا لم اجزم لم اجزم ولكن في نفس الوقت لا انكر وإذا لابد في مثل هذه المسال أن يسعنا ماذا أن يسعنا الخلاف ولا نضيق به ولا نضيق فلا نضيق به يعني أنفسنا ولا نضيق على من على مخالفنا فيه واسمعوا أنا أعلم أن الشباب له دوره في هذا فإنه قد ينطق على لسانك من حيث لا تعلم لأن شأن الشباب قوة الشدة واضح ولكن عندما تقدم بك السن شيئا فشيئا سوف يميل فقهك إلى شيء من ماذا من المرونة التي ينبغي أن يكون عليها الفقه الإسلام وليست مرونة أقوام طبعا إنما نعني المرونة وهو ما يسعون في الخلاف شوف الصحابة كان عندهم مرونة لما قال لهم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريف إلا حصل صلى أقوام وأقوام أخروا الصلاة فيه في ساعة في مثل هذا واضح طالما إن الدليل له إيه له منزع متى لا نقبل بهذا الخلاف إذا كان ليس هناك في الدليل من إيه من منزع لكن أنت تقر أن الأدلة المذكورة في المسألة قوية ولا لا وأقيس قوية ولا لا وشبه الدليل قوي ولا لا من وقعة عمر رضي الله عنه فكيف إذا كان مخالفك يرى صحة لفظة أصراب السنة انتهى الموضوع ولك أنا صحيحة قلاص فلما ليس لك أن تفسد ماذا عبادة ودين ما علش أعذروني المسألة الثانية ابتداء التوقيت متى يبدأ التوقيت قلت ولأهل العلم فيه أربعة أقوال وإن زاد بعضهم قولاً فجعله فجعلها خمسا فأما أقواها وأرجحها أن ابتداء التوقيت من أول مسحة وهذا مذهب حنبلي او رواية في مذهب احمد رواية عن احمد وقال به الاوزعي رحمه الله وغيره قلت وهو الحق ان العبرة بماذا متى بدأت المسح فتحسب المدة منين من اول مسح يبدأ المذهب الاول في فريق تاني يقولك نحسب المدة من من اللبس متى لبست الخف وفي فريق ثالث قال لك لا نحسب المدة من الحدث ايه الفرق بين الحدث والمسح افرض واحد أحدث بعد الظهر لكن لم يتوضا إلا عند الايه عند العصر يحسب من إمتى على مذهب الفريق الأول يحسب من عند الايه العصر على مذهب الفريق الثالث يحسب من عند الايه من عند ماذا من عند الظهر على مذهب الفريق الثاني هيحسب من لبس الخف ان لبس الخف الصبح الساعة العاشرة مثلا ولا تاسعا يبقى فهمت الخلاف المثال ايه رجل صلى الصبح توضأ ولبس الخف وصلى الصبح ثم ظل على وضوئه فاحدث بعد الظهر ولم يتوضأ الا عند العصر فالفريق الأول يقول هذا يمسح ولكن مدة توقيته يبدأ منين من العصر فريق الثاني قال لا التوقيت يبدأ منين من لبس الخف اللي هو فين صبح فريق الثالث قال لا التوقيت يبدأ منين من الحدث اللي هو من الظهر عرفت الخلاف في المسألة وصمرت الخلاف صمرة الخلافة يترتب عليه تضييق الوقت ولا توسعة الوقت طيب قلت سأنقل بقية المزاك في في فريق آل خمس صلوات طالما صلى بي خمس صلوات يعني هو لبسه قبل صلاة الصبح ما لوج دعوة بالأحباس له دعوة بعد كم خمس صلوات راتبة يعني واجبة واضح ما لوج دعوة بقى مسحة ولا لم يمسح يعني هاب نلبسه قبل الصبح يبقى يمسح إلى ماذا؟ إلى الصبح اليوم التاني طب هاب أنه على وضوء من الصبح إلى العشاء ونام بعد العشاء يبقى عند إذن أول حدث يكون عنده إيه؟ عند الفجر يعني يقوم يصلي الفجر فريق الرابع ألاك لا هذا خلاص انتهى المسح فين؟ في حقه كده؟ لأنه بدأ منين؟ شفت الفرق طب إذن فهمت الفرق ولا ننقل المسألة؟ ها قلت وصورة المسألة كمن توضأ للصبح فلبس خفيه فبقي على طهارته حتى حتى الظهر فأحدث بعده ومسح على خفيه عند العصر ومسح على خفيه عند العصر فلأهل العلم أربعة مذاهب أربعة مذايب في ابتداء مدة المسح فأما الجمهور فقالوا من حدثه فيكون مبدأ المسح بالنسبة له أو نهاية المسح بالنسبة له ظهر اليوم الثاني ظهر اليوم الثاني وأما أحمد فقال رحمه الله تعالى وابتداء مدة المسح له تكون من العصر فيمسح إلى العصر من اليوم الثاني أو التالي وأما المذهب الثالث وهي رواية في مذهب الشافعي أو قال به الشافعية من أن العبرة بلبس الخف فيكون مسحه إلى ماذا إلى الصبح وأما الفريق الرابع فقال العبرة بخمس صلوات قلت والحق هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى من أن العبرة بأول مسحة وذلك للأدلة الآتية قوله قول صرفوان بن عسال وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أن نمسح أن نمسح على خفافنا فدل على أن توقيت المسح متعلق على أن التوقيت متعلق بفعل ماذا بفعل المسح قلت ولأنه لا يسمى ماسحا أصلا ولأنه لا يسمى ماسحا أصلا إلا بفعل ماذا إلا بفعل المسح إيش كده لا يسمى ماسحا إلا بفعل اللي أما قبله فلا يسمى ماسحا يسمى ماذا لابس لخفيه ثانيا ولأن تعلق المسح بلبس الخف أو الحدث فهذا مما يضيق الرخصة ويفوت على الماسح شيئا من التوقيت محمد الله وليس من شأن الرخص التضييق سالسا بل إن تعليق الرخصة بوقت اللبس قد يضيع الرخصة أصلا ويذهب بها كمن لبس الخفة كمن لبس الخفة عند الصبح فبقي طاهرا إلى العشاء هذا يلزمه بعد العشاء إيه؟ على مذهب من قال خمس صلوات ما وصل خمس صلوات بالخف يلزمه إيه؟ أن يخلع الخف إذا توضع يبقى فين هنا بقى؟ يبقى هو ما استفاد من, من رخصة ماذا المسح مطلقا مش فضاعت عليه قلت سالسا بل رابعا والمسح لا تعلق له بالحدث بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم ولكن من بول وغائط ونوم ينفي تعلق المسح بالحدث وإنما تعلقه بالوقت بالوقت خامسا قول عمر رضي الله عنه فيما احتج أو فيما احتكم إليه سعد وبو ولده يمسح عليهما يمسح عليهما إلى مثل ساعته يمسح عليهما إلى مثل ساعته من يومه وليلته هذا ظاهر جدا وهو فهم صحابه وهو فهم صحابه لا ينبغي العدول عنه خامسا والمدة هنا مدة مسح لا مدة صلوات او لبس او حبس فعليه تعلق المدة بالمسح ابتداء ونهاية ولذا قال عمر لعقبة بن عامر متى عهدك بالخف سابعاً وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب خلع الخف في الحدث الأكبر بما يدل على أنه لا تعلق له بالحدث الأصغر لأن إثبات الحكم لشيء يقتضي يقتضي نفيه لنقيضه أو لضده مفهومه دي ولا لا فلما أثبت الحكم الحدث الأكبر يخلع يبقى إذن الحدث الأصغر مالوش أي علاقة وهذا كم سامنا تاسعا ها؟ هذا ثامنا لا بس سامنا وأنه ينعدم الدليل على تعلق المدة بالحدث أو الصلوات ولا تعبد إلا بدليل تاسعا قلت وتعليق المدة بالمسح أرفق وأرحم وأرحب بالماسح لأن لأن الحدث قد يفوت زمنه عليه على الحقيقة ولا تعلق العبادة بأمر مضطرب إن هذا رجل لبس الخف ممكن فعلا يفوت عليه ماذا زمن الحدث لكن زمن المسح لا يفوت عليه واضح لأن الآن هذا الرجل بعد العشاء كان لابسا لخفيه أكل كذا شرب كذا عمل كذا إلى آخره، فهذا سوف يفوت سوف يفوت عليه، بعكس المسح فإنه ماذا؟ لا يفوت عليه ذكرا. هذه تسعة وجوه لبيان تعلق المسح بماذا؟ بالتعلق بال... المدة بالمسح ولا تعلق للمدة بماذا؟ ولا تعلق للمده بماذا بالحدث طيب نقول المسألة الكم الثالثه في درس اليوم طيب قوله رضي الله عنه ما احنا ردينا عليها ضمن قوله رضي الله عنه إلا من جنابة فدل على أن الجنابة تبطل المسحى وتوجب خلع الخف لم يختلفوا وقد نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى إجماعاً وأدخل في الإجماع جميع الأغسالي جميع الأغسالي من حيض ونفاس وجمعة وعيد وحج يعني أي غسل يوجب خلع ما به خلع الخفين قلت ووافقه عليه ابن قدامة حتى قال ابن قدامة ولا يجزئ في غسل الجنابه ولا غسل واجب ولا غسل واجب ولا مستحب ثم قال لا نعلم في ذلك خلافا لذا هذا أول دليل على أن كل الأغسال توجب ماذا خلع الخف قلت ثانيا وحديث صفوان بن عسال السابق حجة وإن كان نصا في ماذا في الجنابه وإن كان نصا في الجنابه فهو نص في الحيض فهو نص في الحيض والنفاس وإنما الخلاف في إلحاق الجمعة والعيد في إلحاق الجمعة والعيد وغير ذلك من الأغسال قلت ثالثا ولكنه صحيح هذا الإلحاق ليه؟ لانعدام التفريق لانعدام التفريق صفة في الغسل بين هذه الأغسال هذه الأغسال المسكورة والأغسال المسنونة فالأصل الشرعي فالأصل الشرعي ماذا يا طلبة العلم عدم التفريق بينهما، فإذا ما يجب في غسل جناب من خلع الخفين يجب في ماذا في سائر الأرسال؟ قلت رابعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما لا يجب خلع الخف فيه، وهو الغاء والبول والنوم. بين ما يجب خلع الخف فيه، وهو البول والغائط والنوم، ويلزم ويلزم من هذا بمفهوم المخالفة خلعه خلعه لما سوى ذلك من الأغسال خلعه لما سوى ذلك من الأغسال كالجمعة والعيد مفهوم هذا؟ يبقى هذا وجه من الدلالة من حديث صفوان أيضا قلت خامسا ولأن الغسلة بغير خلع الخف أمر غير متصور يعني عقلا يعني إزاي إنسان حيغتسل ثم يأتي عند الخف فلا يغسل ويمسح عليه هذا أمر غير إيه غير متصور أصلا عقلا واضح لأنه لازم أن يغسل بدنه أن يغسل ماذا الخفين يبقى الأولى يغسل إليه قدمين قلت لأن لازم تعميم الجسد بالماء هو إصابة أو هو غسل خفيه هو غسل خفيه فقلت أولى أن يغسل ماذا قدميه أن يغسل قدميه والله تعالى أعلى وأعلم هذه المسألة رقم كم المسألة المسألة السادسة الرابعة لك فهمت قوله رضي الله عنه ألا نمسح أو ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلا يليهن قلت مسألة في انتهاء مدة المسح تعالوا بنا نتصور المسألة الأول يعني رجل مسح من العصر أمس أو بعض العصر مسح الساعة السابعة والنصف فجاءت الساعة السابعة والنصف الآن ماذا يفعل هذا وهو باخ على طهارته يبا مسألة في من انتهت مدة مسحه مع بقاء طهارته لأن لو طهارته فسدت لا إشكال في أنه هيعمله هذا التوضع لكن الإشكال في من بقيته طهارته قلت فيه مذاهب لأهل العلم فقال الحنفية والشافعية يغسل رجليه يبقى يعمل إيه؟ يخلع الخف ويغسل إيه؟ رجليه ويضع رجليه في الخف واضح؟ وقال الحنابلة وهو قول شافعي يستأنف وضوءه يستأنف وضوءه بمعنى أن بطلان المسح يستوجب بطلان ماذا أجيبوا جماعة بطلان الوضوء قال ان المسح باطل فعاد الحدث الى ماذا الى قدميه ومتى عاد الحدث الى قدميه صار ماذا صار محدثا لفوات ماذا عضو من اعضاء الوضوء فيستأنف وضوءه واما المذب السالس وقال به ابن حزم وحقق ابن تيمية من ان طهارته باقية من أن طهارته باقية لا تبطل طهارته يعني إذا طهارته باقية يصلي عادي طالما هو إيه طالما أن طهارته لم تنقض بحدث ولا عبرة بفوات مدة المسح بماذا بانقضاء ماذا ولا عبرة بفوات مدة المسح بطهارته مفهوم المسألة ولا لا يا طلبة العلم لستم اليوم على الحال التي كنتم عليها أمس فأنتم اليوم في تغير بعض الشيء نعم الأول نتصور المسألة رجل مسح إن الساعة السابعة والنصف أمس وظل يمسح يمسح يمسح فجاءت الساعة السابعة والنصف اليوم هذا الرجل باقي على طهارته هنا ماذا يلزمه؟ قال المذهب الأول ومذهب من؟ الحنفية والشافعية من أنه يخلع خفيه ويغسله رجليه قال مذهب آخر ومذهب الحنابلة ورواية عند الشافعية من أنه يلزمه ماذا؟ الوضوء الأول قال لأنه لما نقدت لما خرجت مدة المسح عاد الحدث إلى ماذا؟ إلى قدميه واضح وفوات طهارة قدميه لا يؤثر في فوات طهارة أعضائه ماذا بالثاني قال لا لما فات طهارة قدميه وعاد إليهم الحدث فصارت طهارته منقوضة لأنها ليست كاملة فعليه أن يعيد ماذا طهارته كما في قصة اللمعة لما فات جزء من طهارة القدم قال له اذهب فأعلم وضوءك أما المذهب الأخير مذهب ابن حزم ونصراء ابن تيمية قال لا الرجل على طهارته الرجل على طهارته فلا يلزمه شيء إلا أن تنقط طهارته عندئذ ماذا عند عندئذ يغسل قدميه واضح قلت والمذهب الأخير أقواها وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق فوات الطهارة ووجوب الطهارة على الحدث من قوله فلا ينفتل يعني لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم ماذا ريح يبقى هذا هو السبب الناقض للطهارة واضح قلت سانيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل المسح سببا ناقضا للطهارة لما يجعل المسح سببا ناقضا للطهارة لأن المسح رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة مفهومة دي هي دي لها تنبني عليها المسألة لو قلت ان المسح على الخفين مبيح يبقى هذا المبيح له وقت مؤقت متى انتهى الوقت عدت إلى الحدث واضح ومتى قلت بأنه رافع للحدث فهو رافع للحدث أبدا فلا ينقض إلا بالإيه إلا بالحدث مفهوم ولا لا في أشياء مبيحة للصلاة تبيح لك فقط الصلاة زي إيه زي رجل عنده سلس بول وضوء ماذا مبيح للصلاة وليس رافعا للا بدليل ان لو جت الصلاة الاخرى يعمل ايه تواضع لأن, لان وضوءه ليس ايه رافعا زي المستحاضة وضوءها رافع ولا مبيح مبيح لكن مات حضر وقت الصلاة الاخرى طيب ده اسمه مبيح لكن الوضوء رافع للا للحدث يعني ممكن تصل بالوضوء الواحد كم ايه ولا ينقض الوضوء إلا بماذا؟ هنا كذلك المسح على الخفين رافع ولا مبيح رافع بدليل إنه داخل في جملة أعمال له الوضوء وطالما إنه من جملة أعمال الوضوء إبه هو ماذا؟ رافع للحدث وطالما إنه رافع للحدث فلا ينقضه إلا ماذا؟ إلا الحدث مفهوم هذه سالسا وأن الطهارة لا تعلق لها بالمسح أو لبس الخفين رابعا وانقضاء المدة ليس من نواقض الوضوء عند أمة العلم إجماعاً انقضاء المدة ليس من نواقد الوضوء عند ائمة العلم اجماعا حمكم الله خامسا وقد صح عن علي رضي الله عنه انه ركب دبته، ثم نزل فباله، ثم نزل فيه فباله، فتوضأ ومسح على خفيه، فتوضأ ومسح على خفيه، ثم دخل المسجد، فخلع خفيه وأما الناس. من وجه الدلالة من الحديث من الأثر خلع خفيه فلو كان خلع الخفين ناقضا للطهارة لكان انقضاء الوقت ماذا ناقضا كذلك لأنه لما خلع خفيه ثم هما لذان مسععه عليهما صحيح فهل بخلعه عاد الحدث إلى قدميه فبالتالي عاد الحدث إلى إيه إلى بدنه فصار غير طاهر لا واضح قلت سادسا ولم بين وجه الدلال من الأسر قلت فلما فلما لم ينقض وضوء علي بخلع الخف قلت فلا ينقض الوضوء كذلك يعني بانقضاء المدة كيف يعني هذا السؤال دي مسألة أخرى من خلع الخفين ثم لبساهما هل الخلع ينقض مدة المسح البال السابقة يعني واحد توضع بعد العصر مبارح تمام او توضى الساعة تمانية جي الساعة تمانية الا كام دلوقتي الا ربع راح خلع الخفين هو على وضوء وجي راح لابساه متاني الساعة تمانية الا خمس هنا المسح بتاعه يبدأ من تمانية الى خامسة اليوم ولا المسح بتاعه بدأ من الامس هذه مسألتك خلعه هل ينقض المدة ولا ما ينقض المدة كما لو لبس خفا فوق خف فمسح على الأول العصر تمام ومسح على الثاني المغرب هل هنا مدته الأول ولا مدته ماذا الثاني هذه المسائل ستأك أمسك وهذه مسائل له وجود إنسان ممكن يكون يلبس جوربا ثم بدلا أن الشتاء ستأك اشتد عليه فلبس الخف فوق الجور وكان قد مسح على الخف الظهر فجرح مسح مسح على الجورة بالزهر جرح مسح على الخف العصر وقته من الظهر مبتدأ المسح ولا مبتدأ المسح بتاعه من العصر هذه مسألة ستات فلا تتعجي مم خلينا في مسألتنا فين كنا سادسا قلت سابعا سادسا قلت سادسا وإضطال الطهارة واستئناف الوضوء أمر يتنافى مع ما يجب من التوسعة في الرخصة وعدم التضييق سابعاً أما قولهم سر الحدث إلى القدمين فهذا مما لا دليل عليه أن الطهارة تتجز لأن لازم قولين من الطهارة إيه تتجز وهذا مما لا دليل عليه ويبطله شرط الموالاة في الطهارة مفهوم المسألة ولا لا ها وعيد قالوا بأنه هنا حيعمل هي حيغسل قدميه لأن الحدث صار إليهما هنقول لهم لازم قولكم أن الطهارة إيه؟ تتجزأ لأنه غسل سلاسة أعضاء وبعدين الآن هيغسل إيه؟ عضوا هل الطهارة تتجزأ الموالاة شرط فين في الوضوء المولاء شرط ولا لا ما الدليل على ان المولاء ركن ولا إيه؟ الشرط ركن حديث خالد ابن معدان لما الرجل بقيت في قدمه لمع كأثر ليه الدرهم ما قالوش له شرح يخسر رجلك ليه عشان اعضاؤه نشفت ومر فترة زمنية وحصل فصل ما بين القدمين وبقيت ليه قلت وحديث اللمعة يرد ذلك وحديث اللمعة يرد ذلك فلو جاز أن تتجزأ الطهارة أو أن الموالاة أو أن الموالاة ليست ركنا لأمر الرجل بأن يغسل قدميه وفقد سامنا وأما إبطال الوضوء وأما استئناف الوضوء وأما استئناف الوضوء بفوات مدة المسح أو بانقضاء مدة المسح فهذا مما سكت عنه الشارع والأصل بقاء الشيء على ما هو عليه والاصل بقاء الشيء على ما هو عليه ولا يحكم ولا يحكم لطارء الا بدليل ايه الكلام دجة طلبة العلم الرجل طاهر ولا لا متوضع ولا لا يبقى الاصل بقاء الشيء على ما هو ايه لا يحكم لشيء طارئ الا بماذا الا بدليل واضح لا يحكم لشيء طارئ الا به إلا بدليل زي ما حصل في وقعة عمرو بن العاص وسيدنا نبي عبيدة رضي الله عنه لما جاء أبو عبيدة يتقدم على عمرو بن العاص قال له لا إنك جئت علي إيه مدد الأصل إن بقاء الشيء على ما هو إيه على ما هو إيه عليه إشك ده ولا يحكم للجديد أو للطارئ إلا بإيه إلا بالدليل كأنه بقول نبي عبيدة هاد الدليل على أنك تتقدم واضح يبدأ يرد مذهب من قال بنقد ماذا باستئناف الوضوء في حق من فات او من انقضت منه مدة المسح طيب نعم نعم مفهوش فوات المولاء ايه ضابط المولاء يا طالب العلم ولازم تضع ضابطا للمولاء الفصل بين بين الرأس والوجه فصل طويل ما فصل ليس طويلا طيب هذا كم قلنا يا طلبة العلم سامنا طيب نقول تاسعا وهذا القول تنصره أصول عامة في الشريعة على رأسها أن الرخص الأصل فيها التوسع وعدم التضييق وثاني بقاء الشيء على ما هو عليه وأن الطهارة لا ينقضها إلا حدث وأن الطهارة لا تتجزأ طيب انتهينا من هذه المسألة تعالوا بنا نختم بمسألة وهي من توضأ فمسح بعد انقضاء المدة يعني رجل انقضت مدة طهارته عند المغرب فلم يتنبه فتوضأ ومسح على هفيه ثم قام فصلى فتذكر الله كان ينبغي علي ماذا غسل القدمين يبأ إذن من مسح بعد انقضاء المدة نعم قول هذا وجه قوي جدا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء جبريل فأمروا بخلعنا عليه خلع الصحابة جميعا نعالهم المتبادر إلى الزين أن هؤلاء لا يخلو جميعا منهم واحد قد مسح عليه على نعليه، فلم ينقض ماذا لم تنقض طهارته بالخلع فكذلك لا تنقض الطهارة بفوات له المد هذا الدليل يعني هو أشبه دليلا بأثر من عليه لكنه أقوى منه بماذا بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم كده المسألة تضيع أه. طب مهلا عشان المسألة يتيجي معنا الآن وهي مسألة هل يشترت في طهارة التيمم في طهارة المسح أن تكون مائية يعني المسألة دي رجل تيمم لصلاة العصر وبعد ما تيمم لبس قفين لأنه لم يجد الماء فجي الماء وجد المغرب هذا يلزم عليه لا يلزم الوضوء فهل له أن يمسح في هذا الوضوء اعتبارا بماذا؟ بالتيمم السابق أنه أدخل قدمي طاهرتين ولا لا؟ هذه مسألة ستأتي معاً إيه؟ إيه؟ لا ما خدنا أجل الطهارة تكون مائية ما أظن أن درسناها دي. وقلنا أن التهارة هنا مائية طيب اللي معه أوراق ويبص فيها رجع ذكرنا فين أوراق اللي معه طيب شوف بس في الأوراق التي معه طيب نقول من مسح بعد انقضاء المدة عرفتم سورة المسألة يعني رجل مسح ينتهي عند المغرب فقام فتوضأ ومسح فصلى المغرب ثم تبين له أن مسحه قد انقضى وإنه كان يتعين عليه ماذا أن يغسل يبقى ما هذه المسألة من مسح بعد انقضاء المدة بطلت طهارته ومن بنى عليها ومن بنى عليها ومن بنى عليها من صلاة وتلزمه الإعادة وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل جعل التوقيت غاية ينتهي إليها المسح ومتى انتهى المسح وجب الغسل وجب الغسل, وجب الغسل وجب الغسل وجب الغسل والغسل لا يقوم مقام المسح والمسح لا يقوم مقام الغسل إلا بشروط وقيود وقد فاتت هذه الشروط بما تعين عليه أن يعود إلى حكم الأصل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الرجل في البقعة في البقعة كأثر الدرهم في قدميه في البقعة كأثر الدرهم في قدميه قلت فكيف بمن لم يغسل قدميه كاملتين كاملتين ما تعين عليه ذلك ما تعين عليه ذلك وعليه يجب عليه إعادة وضوئه وصلاته قلت ثانيا وأن هذا الأحوط لعبادته والأحفظ لها من الضياع وانتهاء وانتهاء حقه في الرخصة بفوات بفوات التوقيت وهو واجب كما مضى ولا يعذر بنسيان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسألة معنا السابعة ولا الكم الخامسة يعني السابعة عدم في الجملة طيب المسألة السابعة تحت حديث صفوان بن عسال قوله رضي الله عنه وأرضاه إلا من جنابه إلا من جنابه قلت فيه ذكر السبب الموجب لخلع الخفين والانقضاء الطهارة طهارة المسح به وهي الجنابة وكذا تسميت المدة وهذا دليل على بقاء طهارة من خلع خفيه لانعدام الدليل من جهات أخرى على نقض على نقض طهارته والطهارة لا تنقض إلا بالمسح استغفر الله إلا بالحدث كما في حديث أبي هريرة الشهير هذه مسألة معنا في من خلع الخفين بعد المسح عليهم هل تنقض طهارته بخلع الخفين؟ فإن حديث صفوان بن عسال سمى سببين لنقد ماذا؟ لنقد طهارة المسح. أما السبب الأول فهو ماذا؟ الجنابة وهو سبب ناقد لطهارة المسح. فتجب في الجنابة أو فيجب في الجنابة غسل القدمين، وأما السبب الثاني لنقض طهارة المسح فهو انقضاء المدة فهل من خلع الخفين تنتقد طهارة المسح فلا يشرع له المسح على الخفين بعد كمن خلعهما بعد الظهر وبقيت طهارته ثم لبسهما قبل ماذا؟ قبل العصر فهل عند اذن ينقض المسح فلا يشرع له المسح كما لو احدث عند المغرب ام انه يشرع له المسح واضح يبقى اذا نقول طهاره من خلع خفيه سواء الطهاره الاصليه او طهاره المسح قلت فهي باقية للأدلة الآتية الأول وهو بقاء الشيء على ما كان عليه وهذا أصل شرعي ثانيا انعدام الدليل على نقضي على نقض المسح بخلع الخف والشرع لم يسمي لم يسمي إلا الجنابة والمدة ثانيا أو ثالثا ما صح عن علي رضي الله عنه أرضاه أنه بال فتوضأ ومسح على خفيه فدخل المسجد فدخل المسجد فخلع خفيه ثم صلى بماذا صلى بالناس وهذا اثر ظاهر الدلاله في أن المسح ولا الطهارة تنقدان بخلع خلع الخف طبعا قد يقول قال هذا موقوف على علي رضي الله عنه صحيح ولكن نقول إن علي رضي الله عنه هو من أعلم الصحابة بماذا بأحكام المسح على الخفين بدليل أن السيدة عائشة في قصة شريح لما سألها شريح عن المسح فقالت سل ماذا سال ابن أبي طالب فردته إلى من إلى الأعلم هو علي رضي الله عنه وهذا مما يجعل لفعله لا نقول منزعا من الاجتهاد إنما يجعل لفعله منزعا من, ماذا؟ من الدليل فيكون علي قد انتزع هذا الحكم ماذا؟ من الدليل فهما رضي الله عنه وأرضاه لماذا لأن علي رضي الله عنه هو الراوي لأحكام المسح والراوي أعلم بما يروي من غيره ففهمه هو وفهم الراوي لما يروي حج أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما جعل غاية بالزمان بما دل على أن المسح في داخل هذه المدة لا ينقضه ماذا شيء إلا ما جاء تسمية في حديث ماذا ها صفوان بن عسال من الجنابة واضح نعم هذا السؤال يسأل لما خلع عليه الخف رضي الله عنه إما أن يكون إعلاما للناس أن خلع الخف لا ينقض الطهارة ولا يوجب غسل القدمين كما قال فريق من أهل العلم لأنك تعلم في المسألة السابقة نقلنا قولين لأهل العلم هم الشافعية والحنابلة من جهة والسفور الله من والأحناف نعم نعم الحنابلة والشافعية من جهة والأحناف هو فريق من الشافعية من جهة أخرى فهذا فريق قال من خلع الخفين يغسل وهذا فريق قال من خلع الخفين ماذا يتوضأ فعلي فعل هذا ليعلم الناس لأن أفعال الصحابة لا تنفك عن وجود ماذا عن وجود حكمة خاصة أن علي كان إماما والظن بالإمام أنه ما يفعل شيء إلا إرادة ماذا التنبيه والتعليم للناس لأنه صلى يومه إماما واضح فإنما خلعه بيانا للناس لبعض أحكام الخف وهي أن المسح لا ينقض ولا تنتقد الطهارة تبعا لكذلك عند خلع الخفين وهذا دليل ظاهر الدلالة ومما يعطيه قوة الدليل هو أن علي رضي الله عنه ماذا كان من أعلم الصحابة بأحكام رابعا ولما سمى النبي صلى الله عليه وسلم نواقد المسح من الجنابة والمدة دل على أن غيرها دل على أن غيرها من النواقد ليس بناخد كخلع الخف رابعا ولا خامسا خامسا قلت والقول بنقد المسح أو الطهارة تبعا يتنافع أصل شرعي في أحكام المسح وهي أنها رخصة والرخصة ماذا لا ينبغي تقييدها ولا التضييق فيها سادسا ومن لبس الخف بعد خلعه يصدق أنه قد أدخل قدميه ماذا طاهرتين وفي حديث المغيرة بن شعبة قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان قلنا رواية وهما طاهرتين الجملة دي جملتين جملة حال فإما أنها حال الدخول كانت طاهرتين وهذا هو المعتبر فيصدق على من لبس الخف بعد خلعه أنه أدخل قدميه ماذا طاهرتين فتلزمه أحكام اللي كامل الخوف واضح طيب نقول سابعا وما صح عن بعض الصحابة رضي الله عنه عنهم وهو من؟ ابن عمر من قوله وليمسح عليهما وليمسح عليهما ما شاء فماذا ترفع من قول ابن عمر ما شاء؟ التوسعة وليمسح عليهما التكرار وليمسح عليه ما بعد ماذا بعد خلعهما وابن عمر صاحب سنه بل ابن عمر صاحب شده ومع ذلك ترى في هذه المساله رضي الله عنه ارضاه اخذ بالامر الايه كما جاء عن ما أشره وما أشتهى الله كثيراً نزك الله نعم شكراً الله كذلك ترى أن ابن عمر نفسه أن ابن عمر نفسه قد نص على هذا قال ما خير أبي بين أمرين إلا أخر بالأمر لي الأشد إلا في ماذا إلا في أحكام المسح وهذا الأصل نستفيد منه شيئا وهو أن الأصل في أحكام المسح ماذا تخفيف والتيسير وعدم التجديد فقول أقول له طالما خلعت الخف لا تمسح عليه مرة ثانية واضح يبقى عند إذن أنا ضيقت عليه وشدت والأصل في أحكام الخف ماذا تخفيف والتيسير وعدم الإعناع وهذا كم سابعا قلت سامنا وخلع الخف ليس سببا موجبا لنقض المسح انعدام الدليل من جهة وسانيا لأنه لا تعلق لخلع الخف أو لأن خلع الخف ليس من نواقد المسح من جهة أخرى يقوي هذا كما لو لبس خفاً على خف أو خلع خفاً ولبس آخر وهنا نحتج على القائل بالمنع ماذا لو لبس آخر ماذا يقود هل يعطي هذا الآخر؟ مدة جديدة وتوقيتا جديدا لو قال نعم طب ما الفرق بين الأول والآخر هل العبرة بماذا بجنس الخف بجنس الملبوس ولا العبرة بعين الملبوس ليست العبرة بعين الملبوس إنما العبرة بماذا بجنس الملبوس بدليل إن سواء كان الخف من جلد كان منعلا كان الخف قرموخا كان الخف كذا كل هذا يمسح, إيه؟ يمسح عليه نعم دي مسألة تانية دي مسألة تانية لسه هنتكلم عنها ماذا لو لبس خفا فوق الخف توقيته اين الاول ولا الثاني هتقول المسألة دي لها وجود ومتصورة إن في بعض أحيان في الشتاء تكون أنت تلبس الجورب فيشتد ماذا البرد فقد تلبس فوقه ماذا جوربا آخر هنا سيكون المسح للخف الأسفل أو للجورب الأسفل ولا للجورب الأعلى بمعنى هل تكون المدة من المسح على الأول ولا المدة من المسح على على الثاني فلا تتعجل وإن لازلت معنا بقية بقية من المسائل بإذن الله تعالى سوف نستوعبها لأن لو قلت بأن أمامنا أسبوع آخر في أحكام المسح على الخفين ما أبعت لأن لسا عندنا مسألة المسح على ماذا؟ على الجوارب وهذه مسألة قد تستغرق منا يوما كامل ولزل معنا فصلان فصل فيما صح في الخف وشيء من فقه هذه الأحاديث وفصل فيما لم يصح في ماذا في المسح على الخفين واضح والتعليق على هذه الأحاديث فهذه ثلاثة فصول كاملة مع بقية من المسائل الفقهية مع فوائد حديث صفوان فهذا على أقل تقدير يستغرق مننا ماذا أسبوعا آخر ولا تستسقى هذا لأن ليست العبرة ليست العبرة بسرعة الطلب وإنما العبرة بقوة الإيه؟ بقوة الطلب واضح طيب نعود لمسألتنا وهي من خلع الخف فلا ينتقد ماذا فلا ينتقد المسح فلا ينتقد المسح ويشرع له المسح ماذا بعد ذلك لانعدام الدليل على نقد ماذا على نقد المسح ولأنه يصدق عليه أنه أدخل قدميه ماذا طاهرتين طاهرتين نعم هذا سؤال رائع ولكن هذا السؤال متعلق بمسألة التي أشرت إليها هل مدته تكون على الخف الأول على المسح الأول ولا مدته تكون على المسح الثاني بمعنى هو لبس الخف مسح عليه في العصر ثم خلعه فين عند العشاء وجاء عند الفجر وهو لم باقي على طهارته فلبسه عند الفجر مرة ثانية طاهرا ثم أحدث بعد الفجر فمسح عليه عند إذن التوقيت يبدأ منين من العصر ولا من الفجر هذه المسألة ستأتي أيضا هذه المسألة ستأتي واضح فهذه ثمانية أدلة سابقة معنا في مسألة ماذا نقض المسح على الخفين بخلع ماذا بخلع الخفين وأظهر الأدلة فيها هو حديث صفوان لأن حديث صفوان نص في أن المسح لا ينتقد إلا بالجنابة وإلا بخروج التوقيت وأثر علي رضي الله عنه وهو أظهر في الدلالة على أن المسح لا ينتقد بماذا بخلع الخفين قلت ويقوي ما سبق من أن المسح وهذه مسألة مهمة هل المسح رافع للحدث ولا مبيح للصلاة فمن جعله مبيحا قال إن الإِن خلع الخفين ماذا ينقض المسح ومن توضأ عليه أن يغسل ولا ينفع أن يلبس ماذا الخف مرة ثانية ومن قال بأن المسح رافع للحدث فإذا مت رفع الحدث بالمسح بقيت قدماه ماذا طاهرتين فإن أدخل فيهما الخف مرة أخرى فهما ماذا طاهرتان قلت يقوى ما سبق من أن المسح رافع للحدث إذ هو إذ هو من جملة أعمال الوضوء والوضوء رافع للحدث. ولذا جاء عطفه في الروايات على الوضوء ولما كان عزيمة من جهة إذ قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين فهو رافع للحدث وعليه من لبس الخفة سانية بعد خلعه يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين وبهذا تنتهي هذه المسألة طلبة العلم وهي المسألة رقم كم ها السادسة في درس اليوم والسابعة السادسة طيب لعلي أكتفي بهذه المسائل السادسة حول حديث صفوان ابن عسال وإن شاء الله تعالى بإذن الله نكمل حديثنا مع حديث صفوان شرحا بإذن الله في الغد نستكمل بقية مسائله بل ونختم الكلام عليه بذكر فوائده العامة وفوائده وفوائده الغير متعلقة بمسائل المسح بإذن الله تعالى غدا ولعلنا ولعله إذا بقيت معنا بقي من الوقت في الغد إن شاء الله تعالى نبدأ في مسألة ألا وهي ماذا مسألة المسح على الجوربين مسألة المسح على الجوربين بإذن الله تبارك وتعالى وما بقي معنا من الوقت اليوم نستكمل به حصص درسنا المبارك